Book 2 ము చెడిపోవుటయ్యారా తోయారా నెక్స్ట్ పెట్రోల్ బంక్ ఎక్కడ ఉంది اين توجد اقرب محطه وقود اين توجد اقرب محطه وقود نا تاير بانكشر عندي معي عجل مبنشر معي عجل مبنشر ميرو تايرني ماتشغلرا هل يمكنك تغيير الاطار هل يمكنك تغيير الاطار ناكو كوني ليتر لا ديزل كاوالي أحتاج عدة لترات ديزل أحتاج عدة لترات ديزل بيترول أي بويندي ليس معي بنزين بالمرة ليس معي بنزين بالمرة مي وده بيترول كان جري كان غاز كان ونده هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ نين فون ఎక్కడ నుండి చేసుకోవచ్చు? اين يمكنني ان اتصل بالتليفون؟ اين يمكنني ان اتصل بالتليفون؟ నాకు టోయింగ్ సహాయం కావాలి. احتاج لخدمه سحب سياره. احتاج لخدمه سحب السياره نينو غاريجي كوسم 베తుతున్నాను ابحث عن كراج تصليح ابحث عن كراج تصليح وك ප්‍ර마దం సంభవించింది لقد وقع حادث سياره لقد وقع حادث سياره داગરలో టెలిఫోన్ ఎక్కడ ఉంది اين يوجد اقرب تليفون اين يوجد اقرب تليفون مي بدا موبايل فون كاني اونايا هل معك جوال خلوي هل معك جوال ماكو سحايم كوالي نحتاج الى مساعده نحتاج الى مساعده دوكترني بلواندي اتصل بطبيب اتصل بطبيب بوليسلني بلواندي اتصل بالشرطة اتصل بالشرطة مي بيبر لوي بواندي رخصتك من فضلك رخصك من فضلك مي لايسنسي بواندي رخصة القيادة من فضلك رخصك القيادة من فضلك مي ريجستريشن تشوفين چندي رخصة السيارة من فضلك رخصة السيارة من فضلك